بل قالوا أضغاث من بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون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 ثم صدّقناهم الوعد فأنجيناهم فأنجيناهم ومن نشأ وأهلكنا المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم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 لو أردنا أن نتخذ له ولتتخذناه من لدنا لتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقضف بالحق على الباطل فيدمغه فَيَدْمَعُوهُ فَإِذَاهُ وَزَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيلُ مِمَّا تَصِفُونَ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِندَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ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 فسبحان الله فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسألون عما يفعلون وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة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 يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيتهم شفقون وَمَن يَقُل مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهُمْ مِنْ دُونِهِ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 وجعلنا في الأرض رواصي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا وجعلنا فيها فجاجا صبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء أسقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس وال المقامر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افاين يتفهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت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 لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عوجهم النار حين لا يكفون عوجهم النار ولا عذورهم ولا عذورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فتبهتهم فلا يستطيعون ردها فلا يستطيعون ردها ولاهم ينظرون ولقد استهزأ برسول من قبلك فحق بالذين سخروا فحق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون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 مستهم نفحة من عذاب ربك لا يقولون ياويلنا لا يقولون ياويلنا إننا كنا عذارين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 الذين يخشون ربهم بالغيب الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك انزلناه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 قال بربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين وتَّلَّاه لَأَكِيدًا أَصْنَمَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّ مُدْبِرِينَ فَجَعَلَهُمْ جُذَاثًا إلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إلَيْهِ يَرْجِعُونَ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 ثمّ نكسوا على رُؤُوسِهِمْ لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال أَفَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ أُفِلَّكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أفلا تعقلون؟ قالوا حرقوه وصروا آلها تكم إن كنتم فاعلين. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم.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 وَكُلَّنَّ جَعَلْنَا صَالِحِينَ وَجَعَلْنَا هُمْ أَئِمَّتٍ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا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 فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا رحمة من عندنا وذكرى للعابدين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 فظن أن لن قدر عليه فنادى في الظلمات فنادى في الظلمات اللّه إلَّا إلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ أن إله إلَّا إلَّا إلَّا فاستجبنا له ونجينا، فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك نج المؤمنين، وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا.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 ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا, وكانوا لنا خاشعين والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين إن هذه أمتكم أمّت واحدة وأنا ربكم وأنا ربكم فعبدون وتقطع أمره بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعه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 وَقَتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَأِخِصَةٌ أَبْصَارٌ الَّذِينَ كَفَرُوا فَإِذَا هِيَ شَأِخِصَةٌ أَبْصَارٌ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِنْهَا أَذَى يا ويلنا قد كنا في غفله من هذا بل كنا ظالمين انكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم حسب جهنم أن فتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة مما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير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 فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواه وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون